في لقاء إيماني متجدد مع سهرة إيمانية إيه رأيكم مشاهدين الكرام النهاردة نبدأ بقصة قصة تعيد لنا العزة قصة نعلم منها كم أن هذا الدين عظيم قصة رجل صحابي جليل هذا الصحابي مش هو موضوع قصتنا النهاردة أو موضوع حلقتنا النهاردة لكن الصحابي دوت الكلام يكتب بماء الذهب تعالوا نسمع ألي هذا الصحابي عشان نعرف منه إيه موضوع حلقتنا النهاردة وبعدها الرحب بديوفنا الكرام مشاهدين الكرام هذا الصحابي هو ربعي بن عامر ذهب إلى رستم قائد الفرس ترجل عن فرسه وأخذ هدوس بقدميه ومعه رمحه وسيفه القصير يمزق النمارق يمزق كل ما يجده فهذا نعيم زائل لا قيمة له ثم يدخل على رستم قائد الفرس فيقول له رستم ما الذي جاء بكم لماذا جئتم إلى هنا فيقول الصحابي الجليل ربعي بن عامر لقد ابتعسم الله عز وجل لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه ومن أبى قاتلناه حتى يفئ إلى موعود الله ونفئ إلى موعود الله قالوا وما موعود الله عز وجل قال الجنة الجنة لمن مات على قتال من أبا والظفر لمن بقي فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى أيها المشاهدون الكرام عن الثقة في موعود الله عز وجل التي تجلت تجليا واضحا جدا في هذا الموقف وهذا الصحابي الجليل يقف وحده أمام جحافل الكفر فيقول الثقة في موعود الله عز وجل وقد قال المولى سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال أيضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فهذا الصحابي وثق بنصر الله عز وجل وموعوده فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الثقة في موعود الله ويصعدنا غاية السعادة ويشرفنا غاية الشرف أن يكون معنا ضيفين عزيزين جليلين هما فضيلة الشيخ محمد لبيب الدعاء الإسلامي أهلا بك شيخنا مرحبا بك أخرناك معنا الله بارك الله فيك أيضا مشاهدين الكرام معنا ضيف حبيب إلى قلوبنا جميعا نسعد دائما بوجوده معنا وكل مشايخنا كذلك بالقطع الشيخ صبري فؤاد أبو عاصم الدعاء الإسلامي أهلا بك شيخنا مرحبا بك حللت أهلا ونزلت سهلا بارك الله فيكم مشاهدين الكرام الثقة في موعود الله عز وجل كان هذا أيضا خلق عظيم يتسم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان دائما يصق في موعود الله عز وجل له فلو وجهنا السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد لبيب الدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ ما هو موعود الله عز وجل للمؤمنين مع إعطاء أمثلة لموعود الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما يفتح الله عليك به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 وعلى من احتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن الله عز وجل وعد المؤمنين موعودين الأول الجنة ورضوان الله تعالى والموعود الثاني هو التمكين في الأرض فهو عزة في الآخرة وعز في الدنيا أما موعود الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم لا. فوعدهم الله عز وجل بنعيم حسي في جنات تجري من تحتها الأنهار ونعيم معنوي وهو رضوان الله تعالى وذكر أن الرضوان أكبر من النعيم الحسي وذلك لأن النعيم المعنوي يتعلق بالأرواح والنعيم الحسي يتعلق بالأبدان فإذا اجتهد البدن في طاعة الله تعالى وتحمل ذلك الروح كان النعيم في الآخرة للإثنين معا أما وعد الله تعالى في الدنيا بالتمكين ففي سورة النور يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى هذا هو الوعد لكن في مقابله شرط قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا فإذا تحقق منهم الشرط تحقق من الله تعالى الوعد والله تعالى لا يخلف وعده ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويلة والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الثقة في وعد الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل عليه قوله تعالى والله يعصمك من الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حراسا من أصحابه يحرسونه بالليل حتى الصباح فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس صرف هذه الحراسة سقة ويقينا في قول الله سبحانه وتعالى بعض المستشرقين كان يدرس في السيرة أسلم بهذا بسبب هذا الموقف قال إذا كان محمد يخدع الناس جميعا ما كان له أن يخدع نفسه وأن يعرضها الخطر وأن يصرف الحراسة إلا أنه على يقين من الله سبحانه وتعالى بما أنزل الله عليه نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقينه من الله يعصمه فهذه ثقة في موعود الله عز وجل صرف الحراسة نعم نعم موقف آخر في هجرته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تبعه سراقة ابن مالك ابن جعشم طمعا في المئة ناقة التي جعلتها قريش لمن يأتي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما قاربهم بفرسه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قدم الفرس في الأرض مرة واثنين وسلاسة حتى ناداهم بالأمان وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب وذكر ابن حجر في فتح الباري بسند عن الحسن البصري مرفوعا وإن كان مرسلا إلا أنه قد يقبل في السيرة ما لا يقبل في الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. قال لسراقة كيف بك وقد لبست سواري كسرى النبي صلى الله عليه وسلم مطارد ومطلوب حيا أو ميتا وهو يعد سراقة بسواري كسرة. أي أن الأمر ليس مجرد أنه ينكشف في المطاردة أو أن يأمن على نفسه وأن يتمكن من الجزيرة العربية بل سيتعدى الأمر ذلك كله نعم إلى فارس والروم نعم. هو يفكر في فارس والروم وهو مطارد صلى الله عليه وسلم لذلك لم تمنعه المطاردة من أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في هجرته فدع بريضة ابن الحصيب في سمانين من قومه إلى الإسلام فأسلموا لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم مهمته والذي بعث من أجله في أحلك الظروف وفي أشد الأوقات هو على ثقة ويقين من الله سبحانه وتعالى ويمارس دعوته برغم هذه الظروف موقف آخر. هذا شيخنا قبل أن ننتقل لموقف آخر يعني أنا أرجو التوقف ولو لبرها عند هذا الموقف يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف كما ذكرت فضيلتك وهو يعني مطارد من قبيلة بأسرها. ولا يتخلى عن واجباته الدعوية وعنده سقة شديدة جدا في موعود الله عز وجل له بل إنه وهو في الغار يطمئن صاحبه فيقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يستحق منا صلوات ربي وسلامه عليه كل تقدير وتبجيل واحترام وحب لما قدمه في سبيل هذا الدين ونتأسى بذلك في حياتنا الدنيا يعني في أحلك الظروف لا يتخلى صاحب الدعوة عن دعوته حضرك تضيف في هذا الأمر شيئا بارك الله فيك لا شك أن هذا يعلم الدعاه من بعده نعم. صلى الله عليه وسلم أنهم لا يمنعهم من الدعوة إلى الله عز وجل ولو كان شيئا خطيرا بل إنك تعلم أن سورة يوسف من السور المكية ومنها دروس أن يوسف عليه السلام وهو في السجن دعا الفتيين إلى الله سبحانه وتعالى الله. واستغل حسن استماعهما إليه في أن يسوق لهم ويدعوم إلى دعوة التوحيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسوى وقدوة في من سبقهم من الأنبياء أولئك الله الذين هداهم الله فبهدهم اقتده الله أكبر. الموقف الآخر نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق نعم. يحاصره عشرة ألاف من المشركين أربعة آلاف من قريش وستة آلاف من غطفان نعم ومعه من جنود المسلمين سلاسة آلاف وحفروا الخندق و... وكانت خطة غير مسبوقة أشار عليه بها سلمان الفارسي نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كل عشرة أن يحفروا كذا متر مربع نعم فبعض الصحابة اعترضتهم اعترضتهم كدية صخرة صلبة لم تستجب للمعاول نعم. التي في أيضا الصحابة نعم. صعب تكسرها يعني استدعوا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة فتهشمت نعم وقال فتحت المدائن إني لأرى قصورها البيضاء من مكان هذا الله فتحت الشام لقد أعطيت مفاتيح فارس. نعم. أعط... لقد أعطيت مفاتيح اليمن وإني لا أرى أبواب صنعاء من مكاني هذا. الله أكبر. الموقف شديد وهم محاصرون. واليهود مع المشركين تملأوا لتصفية الإسلام وأهله في هذه الغزوة. و... وظنوا أنها المعركة الأخيرة ضد الإسلام. نعم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتحت خيبر، فتحت المدائن، فتحت مصر، فتحت بلاد اليمن نعم. ما هذا اليقين في أشد المواقف وفي أصعب المواقف حتى قال المنافقون لا يستطيع أحدنا أن يأتي حاجته من الخوف ومحمد يعيدنا بفتح فارس والروم ما هذا اليقين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمسلة في ذلك كثيرة في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالطوف حول البيت الحرام نعم وساق معه الهادي نعم. لماذا يسوق الهدي في العمر وهل من شأن المعتمر أن يسوق هديا إنما الهدي يكون للحج إذا كان قارنا أو متمتعا فلماذا يسوق الهدي؟ تحسبا لأنه قد يمنع نعم. وقد يتحلل من إحرامه مضطرا نعم. فيزبح الهادي نعم. فلهذا الظن ولهذا التحسب النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي. تحسب لهذا الموقع صلى الله عليه وبالفعل مونع النبي محمد صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وعقد معاهدة الحديبية وكان فيها بعض الغبن على المسلمين أن من أتى من المسلمين إلى المشركين لا رده الله ومن أتى من المشركين مسلما يعيدونه فتبرم لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني نوضح النقطة دي يا شيخنا قليلا أن هذه المعاهدة كان فيها ظلم بين نعم. إذا كان أحد المسلمين يريد الرجوع إلى مكة لا يوقفه أحد يرجع لدار الكفر تاني نعم. لكن لو أحد الكفار أراد أن يأتي إلى دار الإسلام إلى المدينة ليعلن إسلامه يمنع ده شرط غير ورأى حاجة. سيدنا عمر أن في هذا إجحاف وغضنا المسلمين وقال لما نرضى الدنيا في دينه ألسنا على الحق وهم على الباطل حتى قال له أبو بكر يا عمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يوحى إليه من الله تعالى نعم فالزم غرزه يا عمر نعم فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تخبرنا أننا نطوف بيت قال نعم أقلت لك ذلك العام قال لا قال فإنك مطوف به الله أكبر منتهى النقف و... معود الله بالضبط نعم النبي عليه والسلام هو رجع نزلت عليه صورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نعم. فقال أهو فتح يا رسول الله قال نعم هو فتح الله أكبر. فكانت البشر والفرحة طغت على الحزن والغم الذي لحقهم نعم. بالنسبة للتحلل من الأحرام وكافأهم الله عز وجل بأعظم مكافأة وأن يشاركهم في هذه المكافأة غيرهم نعم. فتح خيبر الله. الجائزة الأولى نعم. وفي العام الذي بعده جاءوا إلى عمرة القضاء وطافوا بالبيت وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى قريش من يعني سيدنا عمر لم يقبل هذا الشرط قريش نفسها بعثت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أمحوا هذا الشرط لماذا؟ نعم. لأنهم لحقهم الضرر من خلال هذا الشرط لما ذهب أبو بصير وأبو جندل إلى ساحل البحر نعم. ومنعهم من أن يسيروا بالتجارة ناحية الشام نعم. قالوا له احنا هنبعث لك يا محمد الناس بس, بس لا ولكن لا تترك ريش يعني هؤلاء أبو دجانة منع الطريق وقطع الطريق على الكفار فأرسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله والرحم أبو, جندل, ده. أبو جندل وأبو بصير نعم أبو جندل وأبو بصير وعلى نعم. ساحل البحر هم ترجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. بعد ذلك نعم. أن من يأتيه فلا يتركه سبحانهم الذين ندموا على هذا الشرط الله أكبر الله. جزاكم الله خيرا أن الشيخ نوفاتح الله عليك تودي إضافة أخرى فهذه الثقة من النبي محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم لابد أن نستفيد نحن منها نحن نعم. منها نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا وعود نعم. وهذه الوعود ستتحقق إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالي. لأن ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم تحقق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبوة الخلافة فيكم سلسون رشيد ثم تقول بعد ذلك إلى ملك عدود تحقق ذلك نعم. ووعد كانوا كانهم عملوا على موعود لله تعالى بالتمكين فنحن على هذا الوعد وعلى هذا الموعود نعم. لقوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض نعم. فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها بعز عزيز أو بذل زليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يزل به الكفر وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نعم بارك الله فيك الشيخ جزاك الله خيرا ونحن نسعد جدا بوجود حطرتك معنا بارك الله فيك الله ولو أردنا أن احنا نقول أن موعود الله عز وجل قد بد من كلام فضيلتك أنه للمؤمنين جنة في الآخرة وتمكنهم في الدنيا وفضلت الشيخ صبري ألمح لأن موعود غير المؤمنين نار في الآخرة عزنا الله وحفظنا منها والسادة المشاهدين وخزلان في الدنيا واستعانوا بشركة مش عارف جزائرية أو شركة أمريكية أو أجنبية فكان الأمر المطر أحد ستشور ما ينزلش طب ما هي شروط تحقيق موعود الله عز وجل يعني عرفنا أن شروط تحقيق أن تحقيق موعود الله عز وجل يجب على المؤمن أن يثق به أنه إذا كان مؤمنا فله الجنة إن شاء الله في الآخرة والتمكين والنصر في الدنيا لكن كما حضرتك ألمحت كل أمر يحتاج إلى شروط لكي يتحقق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة ثم قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس عشان تكتب له حجة وعمرة يبقى لازم يذكر الله حتى تطلع الشمس ويجلس في المصلى ويصلي ركعتين بعد الشروق بحوالي ثلث الساعة يعني الشرط واجب عشان يتحقق النتيجة ما هي الشروط التي يجب أن تتحقق فينا حتى نكون ممن يسكون في موعود الله فيكون النصر والتمكين في الدنيا والجنة في الآخرة جعلين لله وإياكم من أهلها والسادة المشاهدين إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلح. صلى الله عليه وسلم أولا بالاتحاد وعدم التفرق أولا يقول نعم. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم. هذه الآية لها أسباب نزول نعم. سبب نزولها أن رجلا من اليهود كان طاعنا في السن شديد الحقد على الإسلام والمسلمين اسمه شاس ابن قيس نعم. مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. من الأوس والخزرج وجدهم متحابين متآلفين متآخين نعم قد جمع بينهم الإسلام ونس الجاهلية بما فيها من الحروب فعز عليه هذا المنظر وقال لإن اجتمع بنو قيلة نعم لا مقام لنا في هذه الأرض من يقصد بنو وقيلة يعني بني الإسلام بني قيلة هي أم الأوس وأم الخزرج نعم فنسب القبيلتين إلى أمهما نعم لأن اجتمع ملأ بني قيلة لا مقام لنا في هذه الأرض يعني ما أجبه الليلة بالبارحة يا شيخنا ما أجبه الليلة بالبارحة معروف إن إحنا لو اجتمعنا كمسلمين نعم لن يقف أمامنا أحد فذهب هذا الرجل إلى شاب من شباب اليهود وقال اذهب واجلس بينهم نعم. وذكرهم بيوم بعاس نعم. آخر الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج وأنش وانشد بينهم هذه الأشعار التي تقاولوها في هذه المناسبة لكي يسر الحمية بينهم والعداوة ويقوم بعضهم بحرب بعض نعم. فذهب هذا الشاب ليقوم بالمهمة فذكرهم بيوم بعث وأنشد فيهم الأشعار التي تقاولوها في هذه المناسبة فقال بعضهم لبعض إن شئتم أن نعيدها جزعة إن شئتم أن نعيد الحرب فتية شابة كما كانت فقال الآخرون ونحن مستعدون كان يوم بازدة كان يوم حرب كان قادم بينهم كان حرب آخر حرب بينهم في الجاهلية م. وكان النصر فيها للأوس على الخزرج. نعم يعني هو أشعل نار الفتنة. فت قا وتفاخروا وساروا إلى السلاح وقالوا هلوما إلى السلاح هلوما إلى السلاح موعدكم الظاهرة أو موعدكم الحر خارج المدينة م. وذهبوا لي... ليأتوا بالسلاح فرجل ذهب بالخبر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ووقف على رؤوسهم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم صلى الله عليه وسلم بعد أن هداكم الله تعالى للإسلام وألف بين قلوبكم وأذهب عنكم عبية الجاهلية فكأنهم أفاقوا على هذا الكلام وتعانقوا. وعلموا أن الذي حدث نزغ من الشيطان وكيد من عدوهم وتذكر ما فعل الشاب بينهم نعم. فتعانقوا وبكوا وعادوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله من أسباب النصر ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر يقول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لماذا هذا الظن من المسلمين ومن اليهود لأن هذه الحصون كان فيها من المؤونة ما يكفيهم لمدة عام نعم. يعني ممكن يحاصر لمدة عام ولا ينول ولا ي... ولم ينل منهم عدوهم شيئا فما الذي جعلهم يخرون وجعلهم ينهزمون ألقى الله في قلوبهم الرعب لم يأتهم من قبل الحصون بل أتهم من قبل نفوسهم وألق في قلوبهم الرعب متى يؤيد الله المؤمنين بهذا السلاح الله أكبر. يقول الله تعالى في سورة العمران سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يبقى بمقدار شركهم وتوحيدنا بمقدار معصيتهم وطاعتنا يؤيدنا الله تعالى بهذا السلاح نعم. وإلا في المقابل فإن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. يقول تتدعى عليكم الأمم نعم. كما تتدعى الأكلة إلى قصعتها <تصفيق> قالوا أولا من قلة, أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولا يغذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت يبقى هذا السلاح يؤيدنا الله تعالى به على الأعداء حينما نطيع الله عز وجل ونوحده ونعظمه ونقدره حق قدره سبحانه وتعالى لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل سعد بن أبي وقاس إلى القادسية أرسل له خطابا يا سعد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 نعم وإلا فإن عدتنا ليست كعدتهم ولا عددنا كعددهم وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بعددنا ولا عدتنا واعلموا أن فيكم ملائكة يعلمون ما تفعلون فاستحيوهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر من فلن يسلط علينا فربما صلت على قوم من هم شر منهم كما صلت على بني إسرائيل المجوس عبدت النار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا اسألوا الله تعالى العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على أعدائكم أسألوا الله تعالى لنا ذلك ولكم أو بزم كما بزم. قال عمر رضي الله عنه حذرهم من سبب نعم المعاصي, المعاصي يعني لنا وقفة هنا مهمة جدا المعاصي قد تؤخر النصر المعاصي قد تؤخر التمكين بل قد تمنعه حتى ينقلب الحال يعني ده قانون جديد أو, أو يعني شيء جديد لم يكن يعلمه كثير من الناس ان مش بالعدة فقط ولا بالعتاد فقط ولا بالامكانات العسكرية فقط ولا بالخطط الاستراتيجية فقط يأتي النصر بل يأتي النصر اذا عرف الناس ان لهم رب فاطاعوه وعلموا أن بهذه الطاعة الله عز وجل ينصرهم لا بالعدة والعتاد فقط ولذلك ربنا يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما أمر سبحانه وتعالى بعدة معينة والعتاد معين فدي نقطة فعلا جديرة بال... بالاهتمام أننا قد نهزم بمعاصينا ولذلك احنا أمة المليار ونصف المليار وربما نهزم من قلة قليلة لأن المعاصي قد عمت فجزاكم الله خيرا على توضيح هذه النقطة يعني. أيضا في هذه الصورة عوامل النصر في نفس الصورة يجب أن نربط الصورة أولها بآخرها نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدبت لغد واتقوا الله إن الله خبر بما تعملون كرر الأمر بالتقوى مرتين المفسرون يقولون للتأكيد وأنا أقول للأهمية لأن التقوى هي كما قال العلماء الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل قبل الرحيل نعم. الخوف من الجليل الخوف وحده سبب من أسباب التمكين يقول نعم. الله عزوجل ولا نسكن نقوم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد آه. الخوف وحده نعم. يعني من أسباب التمكين نعم. من من أكسر الصحابة خوف من الله سبحانه وتعالى سيدنا عمر رضي الله عنه وأكثر الفتوحات حصلت في عهده نعم وهو من أكثر الصحابة خوفا من الله تعالى نعم رضي ده لما جرح سيدنا عمر رضي الله عنه دخل عليه عبد الله بن عباس وقال له أبشر يا أمير المؤمنين أسلمت فكان إسلامك عزا وهاجرت فكانت هجرتك فتحا وتوفي عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ووازرت الخليفة من بعده وتوفي عنك وهو عنك راض ثم وليت فعدلت فتح الله بك الأمصار وجب بك الأموال وأدخل بك على أهل كل بيت ما يوسع عليهم في دينهم ودنياهم وهذه شهادة فأبشر يا أمير المؤمنين ماذا قال عمر رضي الله عنه قال يا ليت الأمر يكون كفافا لا لي ولا علي الله أكبر ثم قال يا عبد الله بن عمر دع خدي على الأرض نعم ثم يقول ويلك عمر إن لم يغفر الله لك ويلك عمر إن لم يغفر الله لك أليس هذا الخوف من الله سبب من أسباب التمكين وكانت الفتوحات في عهده أكسر من غيره نعم. إن كان س... هو لا شك أن أ... أن أبا بكر أفضل من سيدنا عمر نعم. لكن أبو بكر رضي الله عنه عمل على على حفظ رأس المال نعم عمر وإعادة عمر... الجزيرة إلى الإسلام نعم. وعمل سيدنا عمر في الأرباح نعم بارك الله فيك يا شيخ وقد يقال لولا الحفظ على رأس المن ما كانت هناك أرباح نعم. عمل سيدنا عمر ربما يكون في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر لأنه حافظ على المال اللي هي ونمى. خد عندك كمان نعم. أن سيدنا أبو بكر هو اللي اختار عمر نعم. لما قيل لأبي بكر رضي الله عنه أنت ملئتش للراجل ده توليه علينا الراجل الفضل الغليص ده نعم. فقال لهم إن سألني ربي أقول له وليت عليهم خيرهم وأفضلهم ثم هناك نقطة أخرى نريد أيضا الربط ما بين آخر الصورة وأول الصورة ما مناسبة أن يكون في هذه الصورة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خاشية الله أن هذه الأمة هتخشع لهذا القرآن الذي تخشع له الجبال وقد خشع القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشع له أبو بكر وخشع له عمر أمر رضي الله عنه حينما يسمع آية يخر من على الدب مريضا ليس به إلا, إلا الخوف من الله تعالى نعم. إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع فهذه الأمة يعني بتنفعل مع القرآن بالخشية والتعظيم والتوقير في مقابلة أمة اللي هما بنى النضير اللي يعني سبب ذكر الصورة فيه. نعم سبب نزول الآيات وسبب نزول الآيات بن النظير واليهود حرفوا كتابهم ولم ينتفع بكتابهم ومناسبة اخر الصورة في قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو يعني في عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذه الصفات تملأ قلب المؤمن من عظمة الله تعالى وتوقيره سبحانه وتعالى نعم. في مقابلة قوم ماذا قالوا قالوا يد الله مغلولة الله إن الله فقير ونحن أغنياء نعم. خلق السماوات والأرض في ستة أهام ثم في اليوم السابع وقد أجابهم الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أهام وما مسنا من لغوب سأزل حضرتك نستكمل الكلام لكن بعد ما أخذ هذا الاتصال نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته تفضل إني أتعدد إليكم من إسبانيا من شمال إسبانيا وإني أطور بكم والله ولقد نوركم وجوهنا في هذه البلاد التي نحن فيها مطاربون بارك الله نحن شوقا إلى ديننا وإلى ربنا وإلى نعم يا أخي أكبر نسمعك إن شاء الله يا بدون الاتصال القطع شيخنا فمعذرة نكمل كلام الشيخنا ولكن في عجلة لنرجع الى اخونا الشيخ صبر ان شاء الله, إن شاء الله تعالى. فامة تعظم ربها بمعرفة اسمائه وصفاته في مقابل امة تنزل بمقدار الخالق الى منزلة المخلوق يعتقدون ان الله يندم. ويبكي حتى فاضت البحار من دموعه يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى نزل إلى الأرض ومنعه يعقوب من أن يصعد إلى السماء وقال اتركني يعقوب أصعد إلى السماء قال لا حتى تباركني أي إلهي هذا مخدور عليه في مقابلة أمة عظم رباء النصر يكون لمن, لمن عظمه الله عز وجل نعم. وعظم ما يعظمه الله سبحانه نعم. وتعالى ولكن بشرط استكمال بقية الشروط ويعني لا نجد في النهاية إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضلة الشيخ محمد لبيب الدعاء الإسلامي جزاكم الله خير يا شيخنا مشاهدين الكرام نتوجه إليكم أنتم. أنتم مشاهدين وأحبابنا الكرام بالشكر الجزيل على حسن الاستماع لهذا الكلام ولنجعل دائما كما نقول هذا الكلام منهاج وميثاق للعمل لا مجرد كلام يقال ولكن من هجل العمل وإمكاننا خدنا النهوضة جرعة إيمانية عالية جدا يعني يجب أن نتعلم منها أن الثقة في معود الله عز وجل إذا ارتفعت بالمسلم إلى أعلى الدرجات يكون ذلك نتيجته تمكين في الدنيا جنة في الآخرة جعلني الله وإياكم من أهلها وشاهدين الكرام نلقاكم بألف خير في مرات قادمة السلام عليكم